لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين على أن نسوي بنا يريد الإ س يحجر معام يسأل أي يوم القياام فإذا برق البص وخس ف الق وج الشمس القرض يقول الإسان يئذ أن المفر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 ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا غدا غطت التراق وقيل من راقا ظن ان انه الفراقا والتفت الساق بالساق الى ربك يوم المساق كن راقا وقم انه الفراق والتفت ساق بالصامقه الى ربك يوم عيد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 أَلَمْ يَكُنُ طَفَةً مِنْ مَنِيُّنَّا ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعْلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْغُنَفَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرْ أليس ذلك بقادر على ما